بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهدهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنُؤْتِيَ قُرْآنًا غَيْرَ هَذَا أَوْ بدله قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي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 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 117. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض 118. سبحانه وتعالى عما يشركون النَّاسُ وما كان الناس إلا أمة واحدة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 وَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَتَرَبَّصُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ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 وفرحوا بها جاءتها ريح العاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين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 وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس 119. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون 110. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذله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 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن, يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّه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 قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق 111 أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدا. 114. فما لكم كيف تحكمون 115. وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا 117. إن الله عليم بما يفعلون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 وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول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 112. قِيلَ قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 113. ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق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 يا أيها الناس قد جاءتكم معظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما ما يجمعون؟ قل أرأيت ما أنزل الله لكم من رزق؟ فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟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 112. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون 113. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه مبصرا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 إن عندكم من سوال بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متى في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون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 111. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم رَبَّكَ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 112. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا 113. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 114. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله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 وَإِيَّاهُ يُرِدُّكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنَ الْعِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتد فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل